Innaal muzramun, bal nahnum mahrumun. Atheraitem al-maal al-ladhi teshrabun. Aan tum azal tumu min al-muzni, am nahnul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 Famma inkan min al-muqrribin, farohu warihanu wajnnetu naim. Waamma inkan min ashab al-yamin, fassalamu al-k min ashab al كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم